غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمَنُوا معك وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَهْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا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 وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا لَّإِنَّ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إنكم إذا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 أهلا بالبأساء والضرّاء لعلهم لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا, حتى عفوا وقالوا قد مسّا بالضرّ والسرّ فأخذناه بغتته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء آمنوا ولو أن أهل القراء آمنوا والتقول عليهم بركات فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن ياتيه بأسنا بياتا أَيَاتُ يَهُمُ بَأْسُنَا بَيَاتًا وهم نَائِمُونَ أَمِنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا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 ذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أن لو نشاء وصبناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهدم الذين ينثون الأرض من بعد أهلها أن نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها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 فأرسل من البني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها, فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 ورده وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يترك بكل ساحر عليم و جاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لا أجل لن كنا نحن الغالبين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 فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا وقلبون وما تنقم منا وتوفنا مسلمين وطال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليقصدوا في الارض ويذرك ويذرك وانهاتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض يا كيف تعملون؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونبص من الثمرات ونقص من الثمات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه مَا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 غير المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وَقَالُوا مهما تَاتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما أهد عندك لئن كشفت عن الرجز, كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن ماك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هو بالغوه إذا هم, إذا هم ينكثون فانتقموا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على طوم يعكفون على أصنام لهم قالوا, قالوا يا موسى جعلنا إلى هلك ما لهم قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أبغى الله أبغىكم إلى وهو فضلكم على العالمين وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله اكبر